يومئذ ناعمة لتعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي ومبزوتة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟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 ثم إن علينا حسابه